اول صيبط للمختار هالليله يسطع بدره وين ليهن الكرار والمصطفى والزهره <تصفيق> اول صيبط للمختار هالليله يسطع بدره وين ليهن الكرار والمصطفى والزهره اول صيبط للمختار هالليله يسطع بدره وين ليهن الكرار والمصطفى والزهراء شهر العباده والكرم هذا الحسن شاع نجمنا او دع بكل موجل فرح وعلى الشفايف بسمه شهر العباده والكرم هذا الحسن شاع نجمنا او دع بكل موجل فرح وعلى الشفايف بسمه جبت شر خير مسلم حيدر وفاطم امه ريحانهي شم النبي حيدر وامك يا هل لي على رابع معصوم يزهو وتفوح حضره هل لي على رابع معصوم يزهو وتفوح حضره وين اللي الكرار والمصطفى وال سبحان من سوى الحسن يشبه محمد قدى اللي الحسن بيهن ودع جنه المقوى بخده نور العرش حين ولد والبار انجز وعده حجت لاملاك السما صارت تطوف بمهده تتبارك بمهده وصوره من هداو بالبشره وياني ليهن الذكرات وين المستطاب والسهرى يا هالليله يا بدر البشر وعلى الوجود بكل من ظاهر الهيئه بشر لكن نور بسله نور يغطي على الشمس وهذا غايب بالله اقوى على اقوى السما نفس الالعاب بعد لا قرآن ناطق الكون يعجز يفسر سره قرآن ناطق الكون يعجز يفسر سره وين والمصطفى والسهراء ايه ايه ايه الرابع من اصحاب الكساء نور النبوة يحفه أهل الارض لا نكرته أهل الارض لا نكرته أهل السماء تعرفه قران منزل للغد قران منزل للغد تغسل اعاده حرفه لو البحار الجاريه تصبح عبر ما سر الله هذا المعصوم ما حد يوصل سره وين اللي يهني الكرام والمصطفى والزهره الله سبطنا المختار وعلى الوجوه وتنزل ما خاب كل ما يندعي او باسم الحسايه يتوسل اشمعى وليت اهلي الكفر تحجب ضي ابن المرسل هو شمس طبع الشمس ما تنحجب بالمنخل رحمه الباير المختار واهل الوجود تنزل ما خاب كل من يدعي باسم الحسن يتوسل مش ما حوله للكفر تحجب ابو ابن المرسل هو شمس طبع الشمس ما تنحجب بالمنخال شلون الحسن ذكرى يموت والبار يخلد ذكرى وين اللي هنى وين مصطفى والزهراء مصطفى المختار اي هل لي على والزهراء ومصطفى والزهراء الى زياد علي العبدي صل على محمد وعلي محمد